أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حالين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنفروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرون الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أغل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عند دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.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 إن افتريتمو فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون به كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو القطور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعله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 Wahai yang beriman, sesungguhnya di dalamnya terdapat kitab yang sains dan rahmat, dan kitab yang masyhur bahasa Arab yang diterima oleh orang مستقم بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء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 Allah, Rabb, azwani an ashkuran amtakal lindi an hamta'alayya wa'ala waldayya wa'an amal salam ta'ala wa'aslil fi dzurriyati inni tibtu ilayka wa'inni min al muslimin. Ulaikal. Membaluhan mereka yang lebih baik dari mereka, dan tidak mengulangi kejahatan mereka, dan tidak mengulangi kejahatan mereka di antara وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّهُمَا أَتَعِدَانِ أَن أُخْرِجَ وَقَدْ طَالَ فِي الْقُرُونِ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاذَا فَيَقُولُ ما ولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد قلت من قبلهم من الجن والجنس إنهم كانوا قاسرين ولكل من درجات من مما عملوا وَنُوفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ قَيْدَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهون بِمَا كُنْتُمْ تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما قلتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما قلتم تفسدون. وذكر أخا عاد إذ أذره منه بالأحقاف، وقد فلذ النذر من بين يديه ومن خلفه. وَقَدْ غَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ قَلْبِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْتِنَنَا عَن آلِهَتِنَا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاه أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى وَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلتنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرآن بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْ كَثُرُوا وَمَا كَانُوا يَسْتَرْهِمُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا تَجَلَّوْهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إلى قومهم من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 يَوْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَوْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجْرِكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَا يُجْبِدَ عِيَالَ اللَّهِ فَلَا يَسْبِي مَعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْبِي مَعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا مِنْ دُونِهِ أو يا أولئك يَا اَولائِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى اَن يُحْيِيَ قاموا على كل شيء قدير، وَيَمَّا يَعْرَضُ الْلَّبِينَ كَقَامُوا عَلَى النَّارِ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى رَبِّنَا قَالَ فَذُووا كُلَّ عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَتَّخِذُونَ تصبر كما صدر أهل العزم من الرسول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من, من النهار بلا قوم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون